Zainab ghariba, and you مصايب والهجر في ويلا وداع جمد المصايب زينب غريب او والله عجايب تبكي على اني قولت بين الاجال زينب غريب او والله عجايب تبكي على اني قولت بين الاجال كلها مصايب يا علي والما كلها مصايب يا علي والما أنت عاتب كافل همك النحار يا حامي الجار كافل يا حامي الجار المصايب والهضم تلويه الى قدار تنكاد حادي هالألم تنبيا كارا وعن المصايب والهضم تلويه لكنا. شيحة غابت الضعن بملقى لدرو كل ساعين شره الحزن وتموت وتدرو شيحة غابت الضعن بملقى لدرو كل ساعين شره الحزن وتموت وتدرو Ma zallatik loob, voqi lhezila, ya Ali, ma zallatik loob. Dabat ya hadar bil hizin, min shabu in nahr. Dabat ya hadar bil hizin, min shabu in Thank يدوي ضعانها بالضرب من كثرة النوح لحن الهضيم والألم والصوت مهجور يدوي ضعانها بالضرب من كثرة النوح لحن الهضيم والألم والصوت مهجور يجري الدمع فوق الدمع على الوجه ماسفوه يجري الدمع فوق الدمع على ولي غايب يا علي وبيغش مردا ولي غايب علي وبيغش مردا أتحادي الألم في نبيك الله ضع المصائب والأذن <تصفيق> يا سيدي وشنه وشلون ما شاه الشمر وشافتي العين شنه الضرب يا سيدي شنه الدواء وشلون ما شاه الشمر وشافتي العين ما تروح زو منحرق فوق الثرى حسي مطروح حاسو من حراء فوق الثراء حسين حرما وغريبة يا علي بها الدمار جار حرما وغريبة يا علي بها الدمار جار صايب والهطول ويلا ولا